تلاوة عطرة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة أسرى بعبده ليلة السرا بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الى المس نجد الأقصى الذي باركنا حوله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي باركنا حوله لنور إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعل ناكون قد وجعنا كون ذرية من حملنا مع نوح إنه